بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين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 إِنَّكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتَلَّعَ لِي أَيَاتُنَا وَلَا مُسْتَكْفِرٌ كَالَّمَنْ يَسْمَعُها كَأَنَّ فِي أُذُنِي وَقَرَأَ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِي لَأَمَنُوا وَعَبَنُ الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّةٌ نَعِيمَةٌ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 وهو اهنا على اهل وفي صاله وفي صاله في عامن اشكر لي ولوالدك الي المصير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 إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعد حدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغض من صوتك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 إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة قلمه والبحر يمده والبحر يمده من بعده سبعة وبحرم ما نفدت ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سمّى بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النار في الليل؟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 لا يجازن عوالده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الله عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ.